وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَيُنَادِي بِالْهَلَكِ عَلَى نَفْسِهِ وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَدْخُلُ نَارَ جَهَنَّمَ يُقَاسِي حَرَّهَا إِنَّ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 بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَا لَيُرْجِعَنَّهُ اللَّهُ إِلَى الْحَيَاهِ كَمَا خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّةً إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِحَالِهِ بَصِيرًا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٍ وَسَيُجَازِيهِ عَلَى عَمَلِهِ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقَ أقسم الله بالحمرة التي تكون في الأف بعد غروب الشمس والليل وما وسق وأقسم بالليل وما جمع فيه والقمر إذا اتسق والقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا لتركبن طبقا عن طبق لتركبن أيها الناس حالا بعد حال من نطفة فعلقة